بسمِ الله يحمَ يحنمِ والآاديات ضَبح فموريات قَدح فموريات قَدح فمغيراتِ صُح فَأثَ نَّبِين ق فسَقنَ بهِ جَ لسَانَ يرَبّهِ لَودودَ إ